تسجيلات الإمام علي عليه السلام تقدم حسين طايعناك بصوت الشيخ حسين الأكرف ضبط الصوت علي العصملي حقوق الطبع والتوزيع في مملكة البحرين لدى تسجيلات الإمام علي عليه السلام جدحوس هاتف 39222 تسعة تسعة ثلاثة تسعة أو واحد سبعة خمسة خمسة خمسة وفي المملكة العربية السعودية لدى تسجيلات كربلاء هاتف صفر خمسة, صفر خمسة صفر وفي دولة الكويت مكتبة الفقير السالمية هاتف اثنين واحد ثلاثة تسعة واحد ثلاثة أو ستة ستة ستة واحد خمسة واحد صفر والله ولي التوفيق.